يا مناس تلع النعمة على الارض بتدسة وناس خلامة تلع النعمة بلع الارض وبوسة يا مناس لشرف السموم بضيق الفلوسة واللي يغين الولاية في الدنيا ده بيوتان يا ما الدنيا بان عار وعلت الأمدال بفلوسة وعلت الأمدال بفلوسة أنا بقول الدنيا دي كلية بترمي وتعلم واللي مراحش المدرسة في الدنيا اتعلم واكدع معلم يموت ولسه متعلم واللي معاجل فلوسي الناس تقوله يا معلم ولما راحت فلوسي المعلم اللي حفرودا البحراوي يرفع ايده من مني وبدمي حد يشري ومشلها مني بس مني وبدمي حد يشري ومشلها مني ما حدش فيه <متحدش> محدش كان خير عليا تنخالف في عيني بس تانيا مطلونيا بعدلي كدعان وعلتي الاندان بفلوسة الولاد يحكي العمو شفتي سفينة مع الديا الولاد يحكي العمو شفتي سفينة مع <متحدث> الديا <متحدث> اللي يخاف الرطول يرفع عيده لفوق اللي, اللي, اللي فوق يعمل كدع رضى البحراء وبيقول بيت العويل لو دهب مايجيبش غير جربيعة بيت العويل لو دهب مايجيبش غير غير غير جربيعة ناس اصريا على موقع carplife.com سنفضل اتصالها لحد ما انصلوا واحد واحد واحد واحد انا مش اكلمت عشان انا اللي معلمت ادورك يلا بينا واحد واحد واحد واحد دي زغلية محمرة السادة يا جدع حرام عليك اقول عليكي ارفع ايدك